يقول راجع أخوي رب سامعي محمد بن الجازري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد ان هذه مقدمه فيما على قريئه ان يعلمه اذ واجب عليهم محتم قبل الشروع اولا ان يعلموا مخالج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي غسيم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها واتائئ فلم تكن تكتب بها باب مخارج الحروف ما خارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فآلف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقص الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء ادناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف اسفال والوسط فجيم الشين يا والضاد من حفاته اذ وليا لبراس من ايسار او يمناها واللام ادناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراي ذانيه لظهر أدخلوا والطاء وتا منه ومن عليا الثناي والصفير مستكن منه ومن فوق الثناي السفلا والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفاء مع طراف الثنايا المشرفة للشافتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم باب الصفات. صفاتها جهر ورخو مستفل منفاتح مسمته والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ اجد قط بكت وبين رخو والشديد من عمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من بالحروف الحروف المذنقة صفيرها صاد وزا سين قلقالات القطب جد والنين ويون ويون ساكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراوى ب تكرير جعل وللتفشي مضادا استطل باب التجويد والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القران اثم لانه به الاله انزل وهكذا منه الينا وصلا وهو ايضا حيه التلاوه وزينه الاداء والقراءه وهو اعطاء الحروف حقها من صفه لها ومستحقها وعد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكللا من غير ما تكلفي باللطف في النطقي بلا تعس فيه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكره باب التفخيم والترقيق فرققا مستافلا من احرف وحاذرا تفخيم لفظ الالف كهمز الحمد اعوذ اهلنا الله ثم لامني الله لنا والياتلطفوا على الله اللَّهِ والميم من نخمة صوت ومن نار وباء بر بَاطِلٍ به بِذِي وحرص على الشذات والجهر الذي فيها وفي جميع كحب الصبر وربوة نجتثت وحج الْفَاجِرِ وبيناً مقلقلاً إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أرينا وحاء حصاء حق الحق وسين مستقيم يسق يسق باب الرأى ورقق الرأى إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكانت إن لم تكن من قبل حرف استعلا أو كانت الكسرات ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد باب اللامات وفخم الله ما من اسم الله عن فتح نوضا منك عبد الله وحرف الاستعلاء فخم وخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الاطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب معضلنا وخلص الفتاح محذورا عسا خوف اشتباهه بمحذورا عصا وراع شدة بكاف وابتا كشرككم وتا توف فتنه واول مثل وجنس ان سكن ادغنك قل ربي وبلى واذن في يوم نعقال وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم باب الضاد والظاء والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضائي وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وانظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لغاش ويذكظ من ظلما الظلام ظفر انتظر غماه أغفار ظن كيف جاوع الظواه عظين ظل نحن زخرف سواه وظلت ظلت الوابرون ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فضاً وجميع النظر إلا بويل واول ناظره والغيظ للرعبي وهود قاصره، والحظ للحظ على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي باب التحذيرات وان تلاقي البيان لازم ان قاض ظهرك يعض الظالم واضطر مع وعظت مع اخذتم وصفها جباههم عليهم باب المين والنون المشددتين والمين الساكنة واظهر الغنات من نون ومن ميم اذا ما شددا واخفيا الميم ان تسكن بغنه لدى باء على المختار من اهل الاداء واظهراها عند باقي الاحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي باب حكم التنوين والنون الساكنة وحكم تنوين ونون يولفى يظهر ادغام وقلب نخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرالى بغنة لزم. وأدغما بغنة في يؤمنوا الا بكلمة كدنيا عنوان والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا باب المد والقصر والمد لازم وواجب اتى وجائز وهوى وقصر ثبت فلازم ان جاء بعد حرف مد ساكين حالين وبالطول يمد وواجب ان جاء قبل همزتي متصلا ان جمع بكلمتي وجائز اذا اتى منفصلا او عارض السكون وقفا مسجلا باب معرفه الوقوف وبعد تجويديك للحروف لابد من معرفه الوقوف ولبدء وهي تقسم اذا ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تما فإن لم يوجد تعلق أو كان مع من فبتدي فالتام فالكافي ولفظا فمنع إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تما قبيح وله قبيح واله الوقف مضطرا ويبدا قبله وليس في القران من وقف واجب ولا حرام غير ما له سبب باب المقطوع والموصول وحكم التاء واعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتا فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا يسين ثان لا يشركن تشرك يدخلنا تعلو على ألا يقول لا أقول إِنَّمَا بالرعد والمفتوح صلو عما نهقطع مِمَّا بروم من والنسا خلف المنافقين أم من أسسا فصيلة النسا وذبح حيثما وأنلم المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعونا معا وخلف لنفاله ونحل واقعاه وكل ما سألتم له واختلف أردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا اوحي افضتم اشتهتن بلو معا ثاني فعلن من منكلا تنزيل شعراء وغير بي صلا فاينما كان نحل صلو مختلف في الشعر الأحزاب والنساء صف وصيف إلا الهود أن لن نجعنا نجماع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حارج وقطعهم عمن يشاء من تول يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحمل في الإمام صلوا وهلا ووازنوهم وكانوهم صلي كذا من ألوها ويا لا تفصن باب التاءات ورحمة الزخروف بالتزابرة لعرافر من هود كافي بقره نعماتها ثلاث نحل إبرهم مع الأخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعمتا بها والنور وامراءة يوسف عمران القصص تحريم معصيت بقدس مع يخص شجارات الدخان سنت فاطري كلا ولن فالا وحرف غافري قرات عين جنه في واقعات فطرت بقيت وبنت واكلمت اوساط لاعرفي وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف باب همز الوصل وبدا بهمز الوصل من فعل بضم ان كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفيه لاثناء غير اللام كسرها وفيه ابن مع بنات امرئ واثنين وامراه واسم مع اثنتين وحاذر وقفا بكل الحركه الا اذا رمتا فبعض حركه الا بفتح او بنصب واشم اشاره بالضم في رفع وضم وقاتمة الجزرية وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام. ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله